إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ وَجَعَلَ لِلَّيْلِ سَكَنًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في غلما البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس فمستقرون ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرة فأخرجنا منه نخرج من مطبرا نقرد من محبا ومن النقل من طلعنا فنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمان مستبدا وغير مكشاده buru ila semerhi jika atma wa yadna. Infi dzaliful ayatul qulni. Wajalulillahi shurta al jin. Wa khalqhum. Wa kharqulahu bani wa baniatin bi ذو الجلال والكرام وتعالى عما يصفون دجير السموات والارض ان